ضعف قلبي قلب حبا واصنع منه لحنا يجذب البعيد والقريب ضعف فاه قولا واصنع منه شعرا يأسر الألباب والقلوب ضعف لعلما واصنع منه نورا يعكس شععا من راجات نورك العجيب حبك السكيب حينما تجلى في, في اليدا هبني يا إلهي منطق الإيمان حتى أنظر نحو الحقول فأرى الحصاد على على البقاع وكذا الجبال والسهول النفوس جاعت، النفوس ذابت، النفوس تطلب الناجاة، فأعني حتى أشهد بحبك أنك الطريق والحياة. يا رب الحصادي، أرسل للحصاد جيشا يعمل في كرمك. يترك القريب يحمل الصليب طال اقترابة مول ملكك هبني يا الهي حكمة السماء وكذا برهاني روحك حتى اين صار يبزر ويشهد عن فضل حبك